وَالَّاتِي ضَيَّعْنَ حُصْنَهُنَّ مِن بَعْدِ أَن حَضَرْنَ فَتَحْرِيرُهُنَّ فَإِنْ شِئْتُمْ فَانْسِهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَاعْتَزِلُوهُنَّ تايتوا فغنني الموت فئن شانجدوا فانثقوا في البيوت حت ايتوا الموت أو يجعل الله a uh -huh. ارِب بفاولائك يتوب الله على يجب ان كان الله عليما حكيما حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إن اتَّدِينَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا لا تظلمون ولا تظلمن ليزهب بظلم في فاحشة مبينة وعاشرهم نظرموف فإن كرهتمهم فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا